نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن يُوسُفُ إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا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 تَوْينِ الْأَحَادِيثَ وَيَتِمُّ نِعْمَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّ عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حكيم لَقَض كََ فِي يوسُفَ وَإِخوَت آياتاتُ للسائِلين إذقالَا لَ يُوسُف وَخُوه أَحَبّ إ بِنَا مِ وَنَحْنُ عصْبَ إِا بَانَ لَ فِي بَلَال وَقُتِلَ يُوسُفُ وَأُطْرِحَ أَرْضًا يَخْلُو لَكُمْ وَجْهًا بِكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ innukum tumfa'ilin qalu ya abana malaka la tamanna ala yusufa wa inna la'allana nsihu ursilhu ma'ana ghadan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 ja'a wa ba'ahum 'isha an yabkuna qalu 114. وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 115. والله المستعان على ما تصفون 116. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه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 عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا فِي في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا مَا بَلَوْنَا شَدًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ كُنَّا جَزِيلَ الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَمَا عَذَّبَ اللَّهُ إنه أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء عيدا دنا المخلصين واستبقا بابا وقدد قميصه من دبر والف يا سيدها لدى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 قَامَ صَوْقٌ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ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 112. وآتت كل واحدة منهن سكينا 113. وقالت اخرج عليهم فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهم 114. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكم الذين تمننني فيه ولقدروا وتو عن نفسي فاستعصم ولم لن يفعل ما امره ليسجنن ولا ma yad'unani ilayhi wa illa tusrifa 'anni kaydahun asbu ilayni asbu ilayna waakum min aljalim fastajabalahu rabbuhu fasarafa بَدَّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَجُنُنَّ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ وَأَدْخَلَ مَعَهُمُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا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 ذلكم ما بتأويله قبل ان ياتيكما ذلك ما مما عندنا من ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهو بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة بائعي ابرا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 124. ما تفرقون خير أم الله, أم الله الواحد القهار 125. ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتمها أنتم, سميتمها أنتم وآباؤكم ما 118. من الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلنون 119. يا صاحبي السجن أما أحدكما وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ فَضَلَّ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمْ أَذْكُرُونِي عِنْدَ رَبِّكْ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ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 احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين وقال الذين جاء منهنا والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فاعسوا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 إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ غَثٌّ نَّاسٌ فِيهِ غَثٌّ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أُتُونِي به فَلَمَّا جَاءَ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 وَمَا أُبَر نَفْسِي إِ نَفْسَ لَ أََّا رَتُ بِالسُءِ إَِّا مَا رَحِمَ رَبّ إَِّ رَبّ وَفُور وَحيِيم وَأَغْن الْ المَلِكُتُونِي بِهِ أَسْتَق للِصُول نَفْس فَلََّا كَلَّمَهُ قَالَ إِ كَاليَوْمِ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينَ قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَٰلِكَ مَن كُنَّا فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نشاء. ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فعرفهم وهم لهم انكار ولم جهزه هَزِيمٌ قَالَ آتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ قَالَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِى الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِفَنَاءٍ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيان هجعنوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعوا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 فَلَمَّا آتَاهُم مَّوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَأَنكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقٍ وَمَا أَهْمَى عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قولا لله علين توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون فلم ما دخلوا من حيث امرهم ابوه ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجته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 وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قالوا فَمَا جَزَاؤُكُمْ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلٍ فَهُوَ جَزَاءٌ كَذَلِكَ كُنَ جَزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِم قَبْلَ وِعَاءِ أخيه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 يَيْئَسُونَ مِنْهُمْ خَلَصُوا نَجِيًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَرْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يحكم اللَّهُ لِي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 أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيسوا من روح الله إنه اسمعوا روح لا اله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز ما السنا وان لنضر وجدنا مزجات فاوف الكيل وتصدق علينا وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَتِ الْعَالِمَاتُ مَا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا إِنَّكَ لَن تَيُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا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 114. ويجد ريح يوسف لولا أن تفندون 115. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم 116. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا 117. قالا لم لكم مني أعلمون وَمَا لَكُم مَّا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا بَنِي اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي الرحيم هُوَ الْغَفُورُ الرحيم. فلما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 حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نذر الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم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 حَتَّى إِذَا أَتَىٰ سَرَسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَد كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ القوم لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا افترا ولكن تصديقا الذي بين يدي وتفصيلا كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون